قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدها مكانه إنا نراك من المحسنين قال ما عاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم قد أخذ عليكم موسقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي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 واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم